بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاقل السماوات والأرض جاعر الملائكة رسلاً من أجلحة رسلاً من أجلحة النساء وثلاثاً رباع يديد في الخلق ما يشاء الله على كل شيء اللهم صل وسلم و رحمني سلام في كل زمان ومن في سلام صلوه عليه من الله جل وعلا ومنين يجي فيك يا الذين شكرونا و سلام عليكم من خائفين الله الحمد <سؤال> الخانق الأمر الله يرزئك من السماء والأرض لا إله إله إله إله فأنا تنفقون وإن يكذبوك فلقل برسل من قبلك وإلى الله يترسع نور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرونكم الحياة الدنيا ولا يغرونكم بالله غرور إن الشيطان لكم عدو فلتخذوا عدوا إنما يدعو حزه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفرونهم عذابا شديدهم والذين آمنوا وعنوا الصالحات لهم لهم موقرة وأجر كبير أفمن زي ومن يسوق <تصفيق> ومن يبراي حسنا فإن الله يضر من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات Inna Allah 'alayhim bima yaf'alun wallahu alladhi arsalan ilayhi haduthun min sahaba faza'i musahaban muntashikan ka'aladun min maliyashin bahra فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من شاء يريد العزة فلله العزة جميعا إني يصعدك المصيد والعمل الصالح يرفع والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شريب ومسرورنا ناتكا ويبور والله خلفكم من تراب ثم من <تصفيق> ثم جعلكم أزواجا وما تحمل للإنسا وما تضع الله علمه وما يعمر معمر وما ينقص من عمره إلا في الكتاب إن ذلك على الله يحير وَمَا يَحْتَعِ بَحْرَانُ أَلَى عَرْبٌ فِرَاسٌ سَائِظٌ شَرَابٌ وَهَذَا مُرْحًا وَجَاجًا وَمِنْ كُلٍ سَأْكُنْ لَحْمًا قَرِيَّا وَبَسْتَخْرِجُوا نَحْرُسٌ وترى الفلك فيه مآخرا فلتظون من قبله ولعلكم تشترون يولجوا ميل في النهار ويولجوا النهار في النهار وتخر الشمس والقمر كلهم يجري لأجنوهم مسعنا ذامحوا الله ربكم له الملك والذين تدعون من زون جيما يملكون لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعون سجابونكم ويوم القيامة يكفرون بشرقكم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنصب الفقراء إلى الله والله هو الغلي والحيد اي شيء يبهركم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الرهب عزيز ولا تضعوا أجلتهم من وجاء أسرع وإن تضعوا مسنة الإله منها لا يحمر منه شيء ولو كان ذا طربا إنما فاندروا الذين يخشعون ومن تذكى فإنما يتذكى لنفسه وإلى الله عاجل مصير وما يستوي الأعمى والبطير ولا الظلمات ولا الهور ولا الظلم ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأبوات إلا الله يسمع من نشاء وما أنت بمسمع من في القبور innu sillah ladhir inna afsalna asal al-huna shay'an wa ladhir wa inna ummatina khalaqitha وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ النَّارِ فَقُلْ إِنَّهَا عَلَى مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مُؤَقَّتَةٌ لِّلسَّاعَةِ ثُمَّ تُوَقَّدُ ۚ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ أَهْلِ الْكِتَابِ ۖ قُلْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَبِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ ۖ وَلَا يَسْتَخْفُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ ۗ وَلَوْ كَشَفْنَا فَأَخْرَجُوهُ مِنَ الْجِبَالِ ثَمَانِينَ مُسْلِمًا آلَ نَارِهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُذَدٌ ذِيلونٌ وَحُمْرٌ وَمِنَ الْجِبَالِ جُذَدٌ ذِيلونٌ يَحْرُمُ وَمُسْلِبٌ آلَ العالم خليف الاروان ووصالهم يخشى الله من هذه العلماء ان الله عزيز غفور ان الذين يصلون في الصباح والمساء فلا دعاء لهم سوف يمرر شقناهم وانفقوا مما رزقهم سيهدوه على وليها يا مجنون تجاوب الله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 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطينا بالعبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصر ومنهم سابر بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدل ينخلونها يحلون فيها يحلون فيها بالأسائر من ذنب ونغلقها والدرس يوم فيها حنيف وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقاب في الصبر لا يبثنا فيها نصر ولا يبثنا فيها نظر والليم كفرونهم نارجا إنما لا يقضى عليهم يموتون ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كذور وهم يصرخون في يوم بيوم تاريخ ونا فيها ربنا اخدنا ربنا ودينه لا مرصاحا يا من لينا لا اولا نعيركم اولا دعين ما يتشتم فينا تشتم وجاعذ من يدي أجاءكم النذير فيرطوا فذرطوا فما للظالمين من يصيرين إن الله أعالم ليل السماوات في الأرض إنكو عليمهم بذات الصور هو الذي جعلت الخلائف في الأرض فمن شبرت عليه تطرح ALA YAZURUL KAFIRINA TAHRUMUHA YAMAN TU MIN LAMA QATA WA LA YAZURUL KAFIRINA TAHRUMU ILLA KHASARA A RAMAYTUM SUMAKUL LADINA YALUMU MIN USULIL LA ARUNI LA LAQANATU MIN AL AR LI AN YAHUMSHURKU FIS SAMAWAT ANHA SHAY'AN HUM بل إن يعد الضادمون بعض بعضهم دعما إلا ضرورا إن الله يمسك السماوات والبرن أنتزونا ولئن بالتاه أنسكهما من حبيب بعده إنه كان حبيبا وثورا وأقسموا بالله تهدأ لنا من إن جاءهم نير لان جاءهم نذير ليكونن اهدى من احبى العمم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا استكبارا في الارض ومكر السيء ولا يحيط المكر السيء الا بأهنه فهل ينظرون الا سمة الاولين فلن تجد لسمة الله تبدينا ولن تجد ولا نسو منث لا او لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل وكانوا اسد منهم قوه وما كانوا وضلع بجهر في السماوات ولا في الارض ان انه كان علينا القديم ولو يعاقب الله ما استبنا فكتم ما تنكال بحرنا من طار ولا شيء يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله تعالى بعثه مصريما